أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على عين أعيان حياة الوجود روح جسد الكرم والجهود جاذب أعنة أفراس الحقائق الإرفانية وجانب استندار سحايب بالتقائق الرحمنية إذا دد كل النوارس ساطعات ومدار مركاز افلاك السماوات على عدد الساعات ملئ ام افواه تواجد الارواح ومظهر مضايح للاجساد ومشكات مطالع الأنوار وراضي فياضي أزهار الأسرار خطيب المملكة الإصطفائية وحبيب الحظرة الإلهية المقدمين فيها على غيه من القائمين تقديم تقديم السيد ياتي على الخوادم صاعد الميلاد الانبري ودول الاحمدي ازهر في ربيع الأول منشار الى انبور الذي تشرفت بمولده الأيام والشهور بمولده الأيام والشهور ونثرت عليها من كف مولده ليالي أفراح والسرور من هل الملاهر المشارب النبوية في عرتي من حضرات القدسيات الاختصاصية لابس كاريل الدلائل في عرتي كشف لقاب الجنان والكمال المنفرد لمشاهدة جمالك الأسنان المتوجه. إِجْتِنَايَ إِثْمَارَ إِنْصَابَكَ الْحُسْنَى أَلَمْ كُتَبِ سِي أَلَمْ وُجُودُهُ مِنْ أَبْوَارِ وُجُودِكَ أَلَمْ تَفَرِّغِ قَلْبَهُ فَنَاظِرُهُ برؤية شهودك البتر من حيث انتقال أوصافه البشرية إلى المملكة والشفيع الأكبر في الدرجة العليا من حيث البشرية سر وجود الأشفاع الأوتار والأصل الأول المسبب عنه إيجاد كل موجود سك من أمثاله الصفات والأسماء كرسي العلم لدنيه الأسماء ملاوع أزرار الكائنات على الكائنات رسالة الجماع الميوب قهري صان العيوب مدد عماء عيودي الزواجر على حمد أرواح الأوائل والأرواخ المبعوث رحمة للخلائق الموصوف بأكرم الخلائق الذي أشباح وجوده الأمن والأمان إلى الله المسخ والخسف وأنواع الامتهال المرسود وجوده في كل أوان الأنبياء والعلماء الآيات الذي أشرق البيت عند وطاع الله من الأرض والسماء به فرعا وسرورا من قلبه حديقة عدائق المعارف وفردوس فراديس لطائف وقلم التخصيص والمدد الموضح للأمياء والموسلين ما شد في الخفاء وشرد الناس بأعلام الخصوصية الأحمدية في مناصب مواكب التجليات الأحدية سيدنا ومولانا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن الذي لم يزل نوره ينتقل إلى الأرحام الطاهرات من الصلاة الصادقين الأكارم اللهم إني أسألك باسمك الذي أودعت فيه رموز الحقائق وفتحت به كنوز التقائق وأظهرت به في عالم ملكك المظهرات وأظمرت به في عالم ملكوتك المظمرات وأجريت بحار سينه على الملك الملكوت وأذهبت بفيض أنواره رياض الجبروت الذي استأثرت به في خزائن غيبك المسهونة أعلمت هو أحدا من خلقك واسترت فيه تخائرك المخدونة الذي فتقت به رتق المخلوقات وفتحت به خزائم أبداق المرضوقات وأسألك جمالك الذي سترته إلا عن أوليائك وبإسمك الذي ارتديت به رداء ك وكبريائك وباسمك الذي أنغرت به الخفيات بعد العدم وباسمك الذي أحصيت به جميع الموجودات والمعدومات في قدمي وباسمك الذي مهدت في ساحة مقامات العارفين الوطاء كشفت به عن قلوب مشاهدة جمالك الغطاء وبإسمك الذي أطاءت به جروج الأرواع من الملائكة القائمين لك بالعبادة الطاعات في الأرطين والسلاوات لغات الحضارك وباسمك الذي تجلت به على العرش فرتعد من الهيبة والجلال وعلى المكروزين فرتعش من العظمة كمال أن تصلي أنت وملائكتك وحملات عرشك وجميع خلقك النبيك الذي أرسلت وحبيبك الذي بجلت وكرمت سيدنا من دالها محمد. محبوب الأجل صلى الله عليه وسلم شاهد ومشهود وعلى آله الكرام وصحابته الأعلام وسلم تسليما كثيرا يجري مع الأباد والدواء اللهم اشهدني عرائس معرفتك بواسطة كرمك وذكرك حتى أقدرك في بصاد الأبد بين يديك حق قدرك وقدره حتى أخشاك بانتثار أمده ونهله وأرعى أحودك وموافقك تبعا لحفظه ورعيه وأهزم الله من ظلمات قلبي بنور قوبك وقوبه وحرق علائق شهواتي بنار حبك وحبه وجعل التليل رامي حتى اجده ارينما توجهت رامي وعن نورك في جميع حضراته وسكناتي اللهم احمل اليه طيبات صلواتي وضيق بها لسالي عدد أنفاصي ونعباتي اللهم اجعل صلواتي عليه سلاما من جميع العلال والآفات في الحياة وبعد المبات ووفع بطاعتك درجات إنك رفيع الدرجات اللهم صل وسلم على أشفه ولدي إبراهيم بإبراهيم المشرفي بالطواسين والحرابين اللهم صل وسلم على المعوفين من نسل إسماعيل المكرم إلى وحي تنزيه الله مسلم سلم على المنبأين من برية نعابه الذي شربه وذكره والتنويه اسمه في جن يده لتابت الله صل وسلم على المختار من رضي ضئ أدلال المؤتاء السبع المثالي والقرآن اللهم صل وسلم على المنتخب من عنصري معد المخصوص بسورتي قلوا الله أحد اللهم صل وسلم على خيري نزار القائدين إلى دعوة العقل المهاجرين والأمصارين اللهم صل وسلم على المبعوث من صميم مطار مخصص بشهورة الشرح والكره الفري اللهم صل وسلم على أعين وأعياني ذرية بلياسا المحبور سورة الفتح والناس اللهم صلي وسلم على سر مفترق المبين لسورة الأنفال في اللهم صلي وسلم على دروة سلام كلامة المبعوث الشريعة والديانة اللهم صلي وسلم على خير بالنظر المبعوث بشورة النصر اللهم صلي وسلم على بهجتي بني مالك الذي لا يهرك عليه من أمته إلا هالك اللهم صلي وسلم على وسيلة بني فهر مخصوص يوم الجمعة اللهم صلي وسلم على سعد بني غالب الذي ليس له من الناس غالب في إن جائب ولذلك خصة من المعجزات بالعجائب والغرائب اللهم صلي وسلم على المتوسط إِمَّنِيلُ أَيِّ الَّذِي زَوَيْتَ لَهُ الْأَرْضَ زَيَّا فَطَوَيْتَ لَهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فَالْقَرُنَّ طَيَّا اللَّهُ صَلِّمَ سَلِّمْ عَلَى مَنْ سَادَتْ بِطَلْعَتِهِ كَعْبُ جَمِيعِ قُرَيْشٍ فَكَانَتْ وَقَعَةٌ فِيْلِ إِرْهَاصًا مِنْ وتعريش اللهم صلِّ وسلِّم على من فضلت به مرة على جميع العرب والعجام كما فضلت أمته به جميع الأمام اللهم صلِّ وسلِّم على صفَّة بني كلاب قروم المجد وأئمة الأحزاب اللهم صلِّ وسلِّم على كريمِ بني قصيِّين الذي كان يدعي مجمعاً جمعه قبائل فهرٍ ولؤيٍ واستيلابه تراف اسماعيل من أيدي غزاعة وبليل اللهم صلِّ وسلِّم على سيِّده بني عبد مناف من المنقول من أصلاب الأشراف إلى الأرحام الضراف اللهم صل وسلم على جوهرة دوابة هاشم بالسقاية والرفادة الأحلام الراجحة والمكارم اللهم صلي وسلم على من بشرى بوجوده سيد الشيبة الحمد فبالغى في الثلاء على الله والحمد اللهم صلي وسلم على من مثله لم يخلق المتحفي بسورتي الناس والفلق الشفيع يوم القيامة إذا اشتد القلاق وكثر الخوف والغرق وطاق الخناق والجمناط العرق وعلى هذه وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على صاحب السيادة المبعوث إلى الملأ الأعلى ليلة الإسرائيل وَيَعْلَمُ آداب العبادة بِنِعْمَةِ الْعِبَادَةِ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الذي الْمَحْكُومِ الَّذِي جَعَلَتْهُ والأرض السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي شهورتي. اللهم صلي وسلم على سيدنا البركات محبو سورة الصفات والدارياتِ اللهم صلي وسلم على سيدة المتحدة التنزيل الذي قُلِدَتْ أَعْدَاؤُهُ عن مَلَدَتِهِ طَيْدٍ أَبَارٍ اللهم صل وسلم على من شرفته بالشهادة التنبيه إذا قلت إن أرسلناك شاهدا ونبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بيدي وسراج منيرا اللهم صل وسلم على سيد المرسلين الذي أقسمت على إرسالته لكتابك النبي إذا قلت يا سيء والقرآن الحكيم إن كان من المرسلين اللهم صلِّ وسلِّم على من حققته بحقائق اللهوتي من لا سوتي له وتوكل على الحي الذي لا يموت الله صلِّ وسلم على المعصومي من غلبت والأشكاس إذ بشرته بقولك والله يعصرك من الناس اللهم صل وسلم على من قام الليل حتى تورمت ودمار فلذلك دل اسمه على مسماه اللهم صل وسلم على من شرفت بني آدمة تصبّيل على شكل اسمه تنبيه لقدرته ومكانة احترامه. الله المصلي والسلم على الفاتح الخاتم الذي بنيت على قواعد اسمه جميع الدعائم. اللهم صل وسلم على من أحاذى بغاية الحسن والإحسان الذي أتبعه ربه فأحسن تأديبه إذ جعل خلقه القرآن اللهم صل وسلم على النبي الحليم الذي أثنى عليه ربه بنص الصدّق العكية إذ قال وإن كان على خلق اللهم صل وسلم على من بلغه ربه غاية المأمول والسؤال برعاية إياه يا أيها الرسول اللهم صل وسلم على من جعله الله أكثر جنوده الملائكة المقربين فقال لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلافة آلاف من الملائكة منزهين ولا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسوين الله على من جعله الله من جنوده الريح يرسلها فقال يا أيها الذين منذكرون يا مت الله عليكم إجأتكم جنود فرزن عليهم بحر جنود لم تروهن الله سلم مسلم على المعية المنصور القائل نصرت الصبا عنيت تبوري <تصفيق> اللهم صلِّ وسلم على عمدتي بني فحر القائل إن الله أمثني بريح النصر وتصير أماني في ميسرة شهر اللهم صلِّ وسلم على سيدها قحطان وعدنانا الذي إن قادت لدعوته جميع أجناس الجاني ولم تدن نلي قبله ملوك بني ساسان اللهم صل وسلم على من جعله الله براجمه مقاليد الفكاك حيث أجابت دعوته السقالبة والأتراك اللهم صل وسلم على النهيل ومجد الذي تخل فيه التي الأحمر والأسود اللهم صل وسلم على من حملت جميع البشر رحمته إذ حرم الله على الأمم دخول الجنة حتى يدخل هذا اللهم صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد من سلك سبيله الذي خصه الله للفضيلة والوسيلة الله صل الله وسلم على نبيك النبي الذي جعلت أهل الجنة أغيافه في النار والسلسل اللهم صلِّ مَسَلِمَ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الَّذِي تَفَجَّرُ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى تَسْمِيَةِ